أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا أذقنا الناس رحمة من بعد ضراء مستهم إذا لهم مكر في آياتنا قل الله أسرع مكرا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 وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله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 إنما مثل الحياة الدنيا كما إن إنزلناه من السماء فاختلَط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأعوام فاختلَط به نبات الأرض مما يأكل الناس 117. والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها اتاها امرنا ليلا او نهارا فجعلناها حصيدا كان لم تغن بالامس كذلك نفصل الايات لقوم يتفكرون والله يدعو الى دار سلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.